يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه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 مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئت مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى هاله وأصحابه أجمعين هذه السورة هي احدى السور التي افتتحها الله جل وعلا بالتسبيح وجاء له التسبيح في أولها بصيغة المضارع سبحوا وفي في سور جاء بلفظ الماضي سبح لله وفي سوره جاء بلفظ الامر سبح اسم ربك الاعلى وهذه صيغ الفعل إما ماض وإما مضارع وإما امر والتشبيح معناه التنزيه معناه تنزيه اي تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا عما لا يليق به من الصفات والافعال فهو المنزه سبحانه وتعالى من كل وجه لا يلحقه ذم ولا نقص ولا عيب لانه كامل بذاته وأسمائه وصفاته وافعاله كامل سبحانه وتعالى الذي يصف الله بالنقص فانه لم يسبحه الذي يشرك بالله ويدعو معه, غيره ويدعو معه غيره لم يسبح الله ولم ينزهه عما لا يليق به والذي ينفي أو وصفاته أو شيئا منها لم, لم يسبح الله ولم ينزه عن النقص والذي يصف الله بالعجز وانه ليس على كل شيء قدير فيصفه بالعجز لم يسبح الله سبحانه وتعالى ولهذا قال سبحانه وما قدر الله حق قدره فكل من صدر منه شيء فيه تنقص لله سبحانه فإنه لم يقدره قدره ولم يعرف عظمته ولم يسبحه فقال سبحانه سبح لله ما في السماوات من المخلوقات الناطقة والصامته الحية والجامدة كلها تسبح الله سبحانه وتعالى وإن من شيء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وان من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فكل المخلوقات تسبح الله تسبيحا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولها إدراك ولها منطق يليق بها تسبح الله سبحانه وتعالى وتنزهه عما لا يليق به ومع هذا يسيء ابن آدم في حق الله جل وعلا ويتنقصه مع أن جميع المخلوقات الحجر والشجر والجبال والنجوم والافلاك والسماوات والارض وكل المخلوقات تسبح الله سبحانه وتعالى تسبح لله ما في السماوات وما في الارض اي ينزه الله جل وعلا عما لا يليق به كل مخلوق السماوات ولا ومخلوقات الله لا تحصى ولا تعد وهو العزيز الملك القدوس الملك القدوس العزيز الحكيم هذه أسماء اسماء من أسمائه سبحانه وتعالى الملك ما الذي يملك السماوات والارض ومن فيهن بيده ملكوت السماوات والارض بيده الملك هو على كل شيء قدير فهو المالك المطلق الذي لا نفاد لملكه ولا زوال لملكه سبحانه وتعالى وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك من, من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يدك الخير إنك على كل شيء قدير فهو مالك الملك سلطانه وتعالى وأما ملوك الدنيا فإن ملكهم زاهل اولا هو ملك موهوب لهم هو موهوب من الله يؤتي الملك من يشاء موهوب لهم ثم هو ايضا عاريه يزول اما بموت الملك وإما بسقوطه وإما بسقوطه والتغلب عليه يقول الشاعر ومن تؤتي الملك عن الدنيا ومن تؤتي الملك تنزعه غدا بأيدي المنايا او بايدي عدائه فملك المخلوقين زائل وملك الله جل وعلا هو الباقي المستمر والملك من اسماء الله سبحانه وتعالى هو الملك الحقيقي هو الملك الحقيقي سبحانه وتعالى الملك القدوس صيغة مبالغه من التقديس وهو وهو التنزيه القدوس المنزه عن كل عيب ونقص العزيز الذي لا يغلبه شيء القوي العزيز هو القوي الذي لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها فهو سبحانه وتعالى يضع كل شيء في موضعه هذه هي الحكمه أما الذي يضع الاشياء في غير مواضعها هذا ليس حكيما وهذا من كماله سبحانه وتعالى وعلمه بما يصلح وما لا يصلح الملك القدوس العزيز الحكيم ومن حكمته سبحانه وتعالى العظيمة أنه بعث في الأميين رسولا منهم هذا من حكمته سبحانه وتعالى هو الذي بعث أي أرسل في الأميين جمع أمي والأمي في الأصل هو من لا يقرأ ولا يكتب واما المراد به هنا فالمراد بالاميين الذين ليس لهم كتاب فالعرب ليس لهم كتاب قبل هذا الكتاب الذي هو القرآن ليس لهم كتاب وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير فكانت العرب تابع اهل, أهل الكتاب وبعضهم تابع للوثنيين وعبده الاصنام وهم كثيرون كانوا ضائعين كان اولهم على مله ابراهيم لكن فشى فيهم الشرك فشى فيهم الأخلاق الرذيلة فصاروا ضائعين منهم من يعتنق اليهودية منهم من يعتنق النصرانيه ومنهم من يعتنق المجوسيه ومنهم من يعتنق الوثنية وعبادة الأصناء فكانوا ضائعين بين العالم فهم الأميون الذين ليس لهم كتاب اليهود عندهم كتاب التوراة وصار عندهم كتاب الانجيل أما العرب ليس لهم كتاب لذلك يسمون بالأميين في الاميين رسولا منهم رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم منهم اي من نسبهم من نسبهم من جنسهم وهكذا الله جل وعلا يرسل الى كل, كل امه رسولا منها لأنه لو جاءهم رسول لا يعرفونه ما اتبعوه فالله من حكمته سبحانه أنه يرسل الرسل من جنس المرسل إليهم من جنس المرسل إليهم لأن هذا أقرب إلى استجابتهم له وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فهذا من حكمته سبحانه وتعالى رسولا منهم هذا من تمام المنة والنعمة على العرب أن رسولهم منهم من نسبهم ويتكلم بلسانهم ويعرفونه ويعرفهم فهذا من تمام المنة قال تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين حكمته سبحانه أنه جعل هذا الرسول من الأميين وهو صلى الله عليه وسلم أمي الرسول النبي الأمي فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ومع هذا جاء بهذا الكتاب العظيم هذا من معجزاته أعظم معجزات الرسول هو القرآن الذي لا يستطيع البشر كلهم والجن والإنس لا يستطيعون أن ياتوا بسورة منه أو من مثل هذا من معجزات مع أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب لو كان يقرأ ويكتب قال الناس إيه هذا قرأ من الكتب السابقة هذا يقرأ من الكتب السابقة فجمع هذه الأمور لنا لما كان أمي لا يقرأ ولا يكتب وجاء بهذا الكتاب العظيم هذا دليل على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم تأثى بالأميين رسولا منهم يتلو عليه ما القران القرآن هذا من العجائب، يتلو القرآن وهو لا يقرأ ولا يكتب وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المتقلون هذا من المعجزات العظيمة لهذا الرسول القرآن هو أعظم معجزة له او بالأصح هو أعظم آية هو أعظم آية داله على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم لأن تسمية المعجزة في الآية هو الوارد في القرآن ما سمي معجزة في القرآن؟ فانما سمي ايات وايه ولا هي العلامه الداله على الشيء العلامه الداله على الشيء بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم فهو ايات وايه عظيمه معجزه يتلو عليهم اياته وهو القران ويزكيهم ويزكيهم يعني يطهرهم من الأخلاق الربيلة التي كانوا عليها في الجاهلين كانوا أمة مهينة بين الأمم لا قيمة لها، متدنسة بالوثنية متدنسة بكل طور هذا الرسول طهرها في عقيدتها طهرها في أخلاقها طهرها في معاملاتها فزكاها طهر أموالها من الربا والرشوة والمكاسب الخبيثة طهر نفوسها وطهر أموالها ويزكيهم ويعلمهم الكتابة يعلمهم هو يتلو القرآن يتلوه ويعلمه أيضا علمه لأصحابي حتى أصبحوا متعلمين فاقوا العالم بعد أن كانوا أميين أصبحوا متعلمين يقودون العالم بالعلم فألمهم الكتاب وهو القرآن فكان يتلقى القرآن من ربه عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام ثم يعلمه لأصحابه آيات وصور حتى تكامل القرآن عند وفاته صلى الله عليه وسلم علمهم الكتاب حفظوه من الرسول صلى الله عليه وسلم حفظوه عن ظهر قلب بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لهم تلقيهم عنه فهذا القرآن وحي من الله تلقاه رسوله صلى الله عليه وسلم وعلمه لأصحابه واصحابه علموه لمن جاء بعدهم وهكذا يعلمهم الكتاب والحكمة الحكمة هي السنة، الحكمة هي السنه وهي الأحاديث النبوية، هذه هي هي الحكمة وهي مفسرة للقرآن، السنة مفسرة للقرآن، موضحة له، هي تفسير للقرآن، توضيح للقرآن. وقيل الحكمه الفقه يؤتي الحكمه من يشاء أي الفقه في الدين من يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فالحكمه تطلق على السنه النبويه وتطلق على الفقه على الفقه في الدين وفهم الآيات والأحاديث على الوجه الصحيح هذه حكمة عظيمة يعلمهم الكتاب والحكمة فأصبحوا علماء بعد أن كانوا أميين أصبحوا علماء يعلمون الناس ويعلمون الأمم والأجيال أليس هذا هو أعظم منه على هذه الأمة هذا أعظم نعم من الله سبحانه وتعالى بعد أن كانوا متاخرين صاروا في المقدمة في العالم صاروا ساكدة العالم سادوا العبادة والبلاد وفتحوا القلوب بالعلم فتحوا البلاد بالجهاد في سبيل الله حتى دخلت دولة الفرس ودولة الروم تحت حكمهم دخلت تحت حكمهم لقوتهم واهليتهم للقيادة دخل العالم تحت حكمهم هذا ب قبل الله سبحانه وتعالى وببركة هذا القرآن العظيم وهذه السنة النبوية وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين العرب الأميون كانوا من قبل قبل أن يبعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل أن ينزل هذا القرآن العظيم في ضلال مبين تائهون في العالم ليس لهم قيمة تخطفهم الناس تخطفهم الناس من الخارج وهم فيما بينهم من الداخل يتحاربون ويتقاتلون ويسلي بعضهم بعضا ويأكل قويهم ضعيفهم ويتغلب عليهم جبابرتهم وطواغيتهم تتسلط عليهم شياطين الإنس والجن واذكروا إذا انتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس تخطفهم الناس من الخارج دول الروم والفرس وهم فيما بينهم في داخلهم متناحرون متقاتلون همهم القتل والسلب والنهب وغير ذلك من الفضائل فهم في ضلال في عقائدهم ودينهم وفي دنياهم حتى في ضلال لانهم ليس عندهم كتاب والهدى انما هو في كتاب وهم ليس عندهم كتاب فكانوا في جاهلية, في جاهليه جهلة وفي ضلاله عمية ولهذا قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فأخرجهم الله من هذا الضلال إلى الهدايه ومن الجهل إلى العلم ومن الكفر والشرك إلى الإيمان والتوحيد هذه نعمة عظيمة من بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وإنزال هذا الكتاب القرآن العظيم كلام الله جل وعلا أورثه هذه الأمة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا يعني هذه الأمة ثم أورثنا الكتاب الذين استطفينا من عبادنا أي اخترناهم وهذه هذه الأمة ونسخ هذا الكتاب ما قبله من الكتب وصار العمل عليه إلى أن تقوم الساعة وإن كانوا من قبل لفي ولا للمدين ثم قال جل وعلا لما ذكر منته من على هذا الجيل الذي بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر نعمته انها متواصله على من بعدهم الى أن تقوم الساعه فقال واخرين منهم من هذه الأمة لما يلحقوا بهم لما يلحق بهم وكلمة لما نفي لما يستقبل من الزمان وهي لما يرجى وقوعه لما يرجى وقوعه أما لم فهي نفي لما مضى من الزمان ولا يرجى وقوعه لما يلحقوا به ففيه إشارة إلى أنه سياتي من بعد هذا الجيل الصحابي جيل يلحق بهم في المستقبل في الفضل والعلم ووراثة القرآن والسنة والإسلام فهي بشاره من الله سبحانه وتعالى وهم جيل التابعين ومن جاء بعدهم إلى أن تقوم الساعة هو معناه انه انتهى بوفاه الرسول صلى الله عليه وسلم وبانقضاء الجيل الذين بعث فيهم بل هذا الدين سيستمر وسيهيئ الله له من يقوم به الى أن تقوم الساعه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون من يرتد منكم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم التلاك وإن تتولوا يستبزل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالا فهذا القرآن وهذا الدين محفوظ إن تولى عنه قوم يسر الله له قوما آخرين لما يلحقوا بهم وقيل المراد وآخرين منهم أي العجم العجم فيلحقون بالعرب في, في هذا الدين ويسلمون وفعلا لا مانع من المعنيين أن آخرين منهم لما يلحقوا بهم من يأتي بعدهم وكذلك من الامم الاخرى التي دخلت في الإسلام وبرزت فيه ونتج منهم العلماء الكبار علماء كثيرون من الكبار من العجم ليسوا من العرب دخلوا في الإسلام فنالوا هذه الكرامة ولما تليت هذه الآية او الرسول تلا على أصحابه هذه الآية قالوا من هم يا رسول الله كان عنده سلمان الفارسي رضي الله عنه ضرب يده على سلمان وقال لو كان العلم بالثريا لناله قوم من أهل فارس وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من عالم متبحر في الحديث وفي الفقه وفي اللغة العربية وفي العلوم الشرعية من الفرص وغيرهم لأن هذا الدين ليس خاصا بالعرب إنما هو دين العالميه دين عالمي من دخل فيه وتمسك به ساد ومن تركه هلد وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وهو أي الله جل وعلا العزيز القوي الذي لا يغالب وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون ولا يمنعه أحد. الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، ومن حكمته لبعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في العالم وإنزال هذا القرآن عليه. الذي بهر الجن والإنس فهذا من حكمه الله سبحانه وتعالى ثم حذر جل وعلا حذر أن يحمل هذا الكتاب بدون عمل كما حصل من الأمم السابقة التي حملت الكتب ولم تعمل بها هذا تحذير من الله لنا لأن هذا القرآن يحتاج منا إلى عمل أو نحمله نرده نرده نحسن اصواتنا به وفقط يكفي هذا لا بد من العمل إنما تعلم القرآن والتلاوه وتحسين الصوت بالتلاوه وسيلة للعمل ليست هي الغاية ليست الغاية فهذا القرآن يحتاج إلى عمل يحتاج إلى حمل صحيح يحتاج إلى حمل صحيح لا حمل اثقال فقط مثل حمل الاثقال ولذلك قال مثل الذين هم هذا تحذير لنا مما حصل من اليهود والنصارى مع كتابهم أنهم حملوه ولم يعملوا به فتحذير لنا أن نحمل القرآن ولا نعمل به فقال مثل الذين حملوا التوراة توراة الكتاب الذي أنزل على موسى وهي أعظم الكتب بعد القرآن بعد القرآن التوراة كتاب عظيم إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فهي كتاب عظيم مثل الذين حملوا التوراه والانجيل تابع للتوراه الانجيل تابع للتوراه ومصدق لها ومكمل لها ذلك <تصفيق> <تصفيق> فضل الله ذلك فضل الله من يشاء والله ذو الفضل العظيم هذا تذييل تذييل للايات السابقه ان هذا الفضل الذي اعطيته هذه الامه بعد ان كانت اميه لا تقرأ ولا تكتب آتاها الله هذا الفضل يؤتيه من يشاء لا حجر عليه سبحانه وتعالى لكنه لا يضع فضله إلا بمن هو أهل له لأنه حكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الذي لا يحصى ولا يعد فضله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا الثورة هذا تحذير لنا كما ذكر من النسلك مثلك اليهود والنصارى مع كتابها يقتصر على مجرد حمله فقط دون عمل به ودون تدبر له ومنهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتابة إلا أمانية يعني تلاوة فقط فلا نكن مثلهم همنا التلاوة فقط. تحسين الأصوات، التجويد، المباهات لحفظ حفظ القرآن وتجويد لا، لا يكون هذا هو مقصودنا إنما هذا وسيلة إلى العمل. فأنت لا تعمل بالقرآن إلا إذا تعلمته وتلوته وتدبرته أما مجرد أنك تكتفي بحمله وتلاوته فقط. هذا لا يؤدي الى نتيجه بل هو يكون حجه عليك يوم القيامه حمل التوراة ثم لم يحملوها لم يحملوها يعني لم يعملوا بها لم يعملوا بها كمثل الحمار كمثل الحمار هذا مثل سيء وهو مثل للعالم الذي لا يعمل بعلمه فهو مثل الحمار نسال الله يعالى العالم العامل هذا من افضل الخلق بعد النبيين العالم العامل من افضل الخلق بعد النبيين لكن اذا لم يعمل صار مثل الحمار نسال الله يعالى كمثل الحماري يحمل أسفار كتب أسفار ضخمه على ظهره كي يتكلف حملها وثقلها لكنه لا يدري ما فيها يقولون ما يدري على ظهره كتاب أو, أو زباله ما يدري كمثل الحمار يحمل أجسارا أي كتبا كثيرا حمله ما تشاء لكن ما يدري مثله هذا مثل العالم الذي يحمل القرآن ولا يعمل به او القاري الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به من الحمار. الذي يحمل الأسفار الرحمة ولا ينتفع بها ولا يدري ما فيها بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بئس مثل القوم هذا المثل أن الله شبههم بأبلد الحيوانات أو الحمار الذين كذبوا بآيات الله لم يعملوا بها وانما اكتهوا بحملها فقط شفظها اكتهوا بحفظها وتلاوتها وترديدها بدون عمل ليس مثل القوم سواء من اليهود والنصارى او من هذه الامه مثلوه مثل الحمار الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين لا يرشد ويوفق الارشاد يحصل لكل أحد والبيان يحصل لكل أحد لكن التوفيق توفيق والقبول هذا لا يحصل للظالمين الذين زهدوا في العلم زهدوا في القرآن زهدوا في السنة وإن كانوا يحملونها لكن يهدي عن العمل بها هؤلاء لا يهديهم الله لأنها فسدت قلوبهم صلى الله العافية فالجزاء من جنس العمل وما ظلمهم الله ما ظلمهم الله لما كانوا ظالمين لم يوفقهم الله ولم لم يوفقهم الله للعمل والهداية حرمهم الله بسبب ظلمهم والظلم أنواع منه ظلم بين العبد وبين ربه وظلم بين العبد وبين الناس وظلم بين العبد وبين نفسه فالظلم أنواع والمراد هنا النوع الأول ظلم بينهم وبين الله سبحانه وتعالى حيث لم يعملوا بكتابه ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واكتفوا بالاسم والتسمي فقط ولا عمل فهؤلاء مثل الحمير وينحملت حملت الكتب الضخمة فإنها لا تستفيد منها وإنما تتحمل ثقلها وتعبها فقط هذا مثل الذي يتعلم القرآن ولا يتدبره ولا يعمل به فليحذر المسلم من هذا المسلك مع القرآن العظيم اذا حمل القران يكون خير حامل يكون حجه له يوم القيامه خذوا ما اتيناكم بقوه يا يحيى خذ الكتاب بقوه قوه تدبر عمل وجد لانه عهد عمده عهد أنت فينا ما تتحمل القرآن وتحفظ حملت عهده لا بد أن تفق بها هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أحسن الله إليك استماحة الوالد يقول السائل ما حكم التسمي بملك الملوك وهل يجب تغييره لا يجوز التسمي بملك الملوك لأن هذا اسم لله جل وعلا هو ملك الملوك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن اقنع اسم عند الله أو اوضع اسم عند الله رجل يسمى شاهان شاه وهو بلغه الفرس ملك الملوك شاهان شاه يعني ملك الملوك لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى ألا يجب التسمي بهذا الاسم ويجب تغييره يجب تغييره يعني الاسم المحرم يجب تغييره. نعم. صلى الله عليه الوالد يقول السائل هل يفسر قوله تعالى في الأميين رسول بقوله صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب هذا من الأمية نعم أنهم لا يقرأ من الأمية أنهم لا يقرعون ولا يكتبون نعم. صلى الله عليه الوالد. لا يقرعون ولا يكتبون نعم. السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل هل هناك فرق بين قوله تعالى مالك يوم الدين وبين قوله في القراءه الاخرى ملك يوم الدين من جهه المعنى لا فرق بينهما ولذلك جاءت القراءه ثلاث قراءات مالك يوم الدين ملك يوم الدين ملك ملك يوم الدين ملك يوم, يوم, يوم الدين والمعنى واحد نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما المراد بالتسبيح بحمد الله في قولنا سبحان الله وبحمده يعني مقترن تسبيح مقترن بالحمد فتنزه الله وتحمده تشكره تنزهه عن النقائص وتحمده على نعمه نعم السلام نعم. عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم من يقول بأن سنة معظمها وحي ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في وسائل الدعوة فصوبه ربه وأدبه ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه لا يقبل قوله إلا بحجه سائغة فما حكم هذا القول والدراسة على هذا الشخص؟ هذا كلام قبيح كلام سيء على يجوز السماع والسكوت عليه وتنقص للرسول صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا قال فيه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وهذا يخطي الرسول صلى الله عليه وسلم في امور الدين وامور الشرع وحي من الله اما امور الدنيا امور الدنيا الرسول استشير اصحابه في امور الدنيا اليس كذلك في امور الدنيا استشير اصحابه وأما أمر الشرع هذه توقيفية وحي من الله جل وعلا وما ينطق عنه إنه إلا وحي يوح نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل بل مراد بفضل الله ورحمته في قوله تعالى قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا الإسلام والقرآن قل بفضل الله وبرحمتها إذ الإسلام وفي القرآن فبذلك فليفرحوا لا. السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز افتتاح المناسبات والندوات والحفلات والاجتماعات في قراءة القرآن نعم الحفلات والندوات والمجالس التي ليس فيها لغو وليس فيها حرام ولا منكرات نعم تفتتح بالقران هذا شيء طيب أما إذا كانت مجالس باطل فيها محرمات هي لهو ولعب فينزه القرآن عنها نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما المراد بقول عثمان ابن عفان رضي الله عنه عن الغلام الذي خاف عليه من العين دسموا نونته وهل يعمل بهذا لمن خشي عليه من العين نعم يعني الإنسان ما يظهر بالمظهر الذي يخاف من الحسد ما يظهر بالمظهر اللي لا يفكل النظر وإنما يظهر بالمظهر الذي لا لا. أحسى الله إليكم سباحة يقول السائل أذهب إلى المقبرة بعد صلاة العصر فأصلي على الأموات الذين دفنوا بعد صلاة الظهر واحيانا على الذين دفنوا بعد صلاة الفجر أو من ليلة وليلتين وقد أستمر على هذا الحال يوميا أو عدة أيام متتابعة فهل عملي صحيح؟ الصحة صحيح لكن فيه تكلف فيه تكلف ما كان. السلف يعملون هذا عليك بالدعاء لاموات المسلمين ولو لم تجهدين القبور ادعو لهم لاموات المسلمين نعم واذا تتكلف كل يوم تروح الغجر تروح يبيه تكلف وما, وما كان هذا من عمل السلف نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز أن يوصف عالم السوء بأنه حمار أو كلب استدلالا بقوله تعالى كمثل الحمار وقوله المعين لا تحكم على لا تقل المعين لا اما على العموم مثل العلماء الذين لا يعملون بعلمهم كمثل الحمار بل كمثل الكلب فمثله كمثل الكلب واصلوا عليهم النبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها أتبعه الشيطان فكان من الغاوين إلى قوله تعالى فمثله كمثل القلب هذا على سبيل العموم أما تقول فلان حمار فلان قلب ما يصلح هذا نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم سؤال الله تعالى بهذه الألفاظ أسأل الله تعالى بحقه أن يوفق أسأل الله أن يوفق يفي بال بالحق الداعي أسأل الله أن يوفق يكفي هذا أسأل الله بأسماءه وصفاته أن يهديك وأن يرشدك نعم يقول حسناً عليكم وبعضهم يقول عند الأذان أسأل الله تعالى في حق هذا الأذان أن يوفقك. هذا ما ورد. ما الذي ورد أنك تجيب المؤذن تقول مثل ما يقول ثم إلى انتهى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم ربها بالدعوة الكاملة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفظيلة أثقل اللهم مقام محمودا الذي وعدته وفي رواية إنك لا تخلف الميعاد هذا الذي ورد نعم أحسن الله لي فسمعت الوالد يقول السائل ما حكم السؤال والحلف بجاه الله ما يجوز هذا لا لا يحلف بالله كان حالفا فليحلف بالله أو اليسف أو تحلف بصفة من صفاته وعزه الله بعزتك تحلف بعظمة الله بصفة من صفاته سبحانه وتعالى وجلال الله أما غير ذلك فلا تحلف نعم بشيء لم يرد بحق الله سبحانه وتعالى نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل شخص كثير النوم عن صلاة الفجر وكلما تعلم علما شرعيا زاد على فعل المعاصي وهو مدرس للعلوم الشرعية فما نصيحتكم له قال ربما أنه يسهر بالليل على هذه الفضائيات وهذه البلاوة التي حصلت يسهر بالليل ويتفاقل عن صلاة الله لنا وله الهداية. فأنت انصحه انصح الرجل هذا وقل له أنت قدوة أنت مدرس احمد الله على هذه الميزة العظيمة أن جعلك مدرسا بكتابه والسنة نبيه مدرسا للعلم وقدوة احمد الله وكن قدوة حسنة نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل ما حكم وضع كتاب التفسير أو غيره من الكتب التي تحتوي على الآيات على الأرض في المسجد إذا امكن وضعها على شيء مرتفع تفاسيل كل كتب العلم أحسن توقر توضع على شيء مرتفع أما إذا وضعت على الأرض فليس هذا بمحرم بالنسبه بالنسبة للكتب أما القرآن فلا يوضع على الأرض القرآن يوضع إما تحمله معك وإما أن تضعه على شيء مرتفع نعم طاهر اللهم صل علىكم الوالد يقول السائل هل جنس العرب أفضل من جنس العجم؟ نعم. شك جنس العرب أفضل من جنس العجم. أما الأفراد فقد يكون في العجم من هو خير من الآلاف من العرب. هذا بالنسبة للأفراد؟ نعم. اللهم صل علىكم الوالد يقول السائل ما حكم لعن معين وخاصة من أعلم محاربته للإسلام؟ ألمح الخلاف؟ هذا محل خلال بين العلماء هل يجوز لعن المعين أو لا يجوز والأقرب أنه لا يجوز لأنك لا تدري ما يختم له وما لعله يتوب نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم هذا القول من يقول إن من يطوف على القبر له حالان إما أن يقصد بالطواف التقرب إلى الله فهذا بدعة وإما أن يقصد أن يعبد صاحب القبر فهذا شرك لا داعي إلى هذا الكلام لأن هذا سهل الأمر على الناس ويهون هذا الأمر تقول القبر طواف بالقبر لا يجوز لأن الله لم يشرع لنا الطواف إلا بالبيت العتيق وليس هناك شيء في الارض يطاف به إلا البيت العتيق فالذي يطوف على غير البيت العتيق هذا شرع دينا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى نعم وأفصل هذا التفصيل هذا هو الذي سهل الأمور على العوام وعلى الناس ما داعي لهذا التفصيل لأن كذا فسرت الشيء وفصلته هان على الناس كلا تساهلوا فيها نعم اسأل الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يجوز الحلف بهذه الصيغة والقرآن العظيم لأنه صفة من صفات الله من كلام الله القرآن من كلام الله والكلام الله من صفاته هل يجوز الحالة أو بصورة منها أو بآية منه لا بس لأنهم من كلام الله وكلامه صفة من صفاته سبحانه أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول <تصفيق> السائل عندنا في بلادنا كثير من الأضرحة والقبور التي تعبد من دون الله تعالى فهل يلزم علينا التصريح بكفر أعيانهم وإذا لم نستطع فعل ذلك هل يجب علينا الهجرة من هذه البلاد؟ والله إذا كان يجي من المنتسبين للعلم من يفصل في طواف القبور ويقول إن كان كده وكذا فهذا ما سهل هذه الأمور عليه. هل من, من, من الأسباب ان بعض طلبة العلم والمتعلمين المتعالمين يسهلون الأمور على الناس بهذه التفصيلات هذه التأويلات وهذه فالواجب الإمكار على هؤلاء بالحكمه تعليم الجهال منهم تعليم الجهال منهم ونشر التوحيد ونشر العقيدة الصحيحة تعليم الناس هذا هو الواجب عليكم وإذا لم يقبلوا وأنتم تجدون مكانا ترجعون إليه في التوحيد فيجب عليكم الهجرة أما إذا لم تستطيعوا تمسكوا بدينكم و. حتى يزول العذر فتهاجر في سبيل الله هذه هجرة واجبة وباقيها تقوم الساعة لكن من لا يستطيع فعليه بالانتظار مع التمسك بدينه إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم فأنا الله عفواً غفوراً نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل كيف الجمع بين هذه الآيات التي يذكر الله تعالى فيها أنه قد كرم بني آدم مثل قوله سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وبين الآيات التي يصف الله تعالى بها الكفار بأوصاف البهائم تقوله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل وقوله كمثل الحمار نعم أنت لو فمّلت الآية في آخر سورة التين ثم رددناه أسفل سافلين فقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فهو في الأصل مكرم لكن هو الذي أهان نفسه هو في الأصل مكرم على غيره من المخلوقات فلو أنه شكر الله وعمل عملا صالحا لست تكريمه لكنه هبط بنفسه وأهان نفسه فحصل على الإهانة والعيام بالله نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل كيف نجمع بين إظهار العداوة والبغضاء للكفار والمشركين كما في قوله تعالى قد كانت لكم أصوة حسنة في إبراهيم والذين معه وبين برهم والاحسان إليهم كما في آية الحشر وهل يستوجب إظهار العداوة والبغضاء الغلظة عليهم والجفاء في الحديث معهم يا أخي لا تعارض بين بغض الكفار وبين الإحسان إلى من لم يسئ الينا ما هو باشتان إليهم كلهم لا من لم يسئ إلينا فإننا نحسن إليه أو من أحسن إلينا منهم فإننا نحسن إليهم باب المكافأة والمعاملة هذا من التعامل والمكافأة وليس هو من الموالات ليس هو من الموالات فلا تعارض بين الآيات نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل يقول بعض الكتاب بأننا مأمورون باتباع عمومات الدين لا تفاصيله ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم فما الرد على ذلك يفضل الحديث يرد عليه أنتم أعلموا بأمور دنياكم أما أمور الدين لا أمور الدين لا يرجع فيها إلى الكتاب والسنة إنما أمور الدنيا كتأدير النخل والنزول في المنازل في الأسفار ومعرفة الطرق الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ دليلا يدله على الطريق في الهجرة لأنه أعلم بالطريق ومكافر الدليل كافر فأمور الدنيا لا شك أن الناس يكونون متفاوتين في معرفتها وأما أمور الدين وأمور الشرف فهذه عموماتها و. وتفاصيلها كلها من الله ولا يجوز التساهل فيها وأخذ العمومات في ترك التفاصيل من من قال هذا من العلماء الدين يؤخذ كله ولا يؤخذ بعضه ويترك بعضه ويقال هذه عمومات وهذه تفاصيل ولا يدل عليه قوله أنتم أعلموا بشؤون دنياكم لأن هذا في أمور الدنيا كالبيع والشراء و معرفة الطريق ومعرفة الصناعات والحرف هذه ما في شكلنا الناس حتى من الكفار من هو يتقنها ويجودها ينهوم الدنيا نعم أحسن الله إليكم الوالد تقول السائلة من فرنسا أخت زوجي تريد أن تسلم ولكنها تخاف من أمها لأنها لا زالت صغيرة السن فما الذي يجب علي لنصرتها؟ حفظها على الإسلام والإحسان إلى أمها تسلم وتحسن إلى أمها وترغبها في الإسلام وتبين لها دين الإسلام وميزة في الإسلام لأن الله أن يهدي الأم أيضا نعم حسن الله إليكم الوالد وهذا سؤال ورد من الجزائر يقول صاحبه ما حكم من يعمل مسابقات بمناسبة المولد النبوي؟ المولد النبوي عمل الحفلات والمسابقات بدعه ليست من الدين هي بدأ. كل بدعه ضلاله ولا يجوز التعاون معهم لا يجوز التعاون معهم بالحضور أو ببذل المال أو بالتشجيع أو بالمدافعه عنهم هذه بدعه وكل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عليكم الله إليكم الوالد يقول السائل هل يمكن فهم القرآن من غير تفسير لا القرآن ما يفهم الله بالتفاسير الثالثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيفسر القرآن بالسنة فإن لم يوجد في السنة يفسر بقول الصحابه الذين تعلموا القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم تلقوا تفسيره من الرسول فإلا لم يوجد في كلام الصحابة و كلام التابعين لأنهم تلاميذ الصحابة تلاميذ تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك لا يفسر القرآن بالرأي ما يفسر بالرأي والبديه وما عش بهذه هذا خطر نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما تفسير قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان هل المراد أنه يعطى جنتان احتضى على ظاهر الآية ولمن قال مقام ربه جنتان ثم قال ذواتى أثنان ووصف الجنتين ثم قال ومن دونهما جنتان ووصف ايضا ما في الجنتين الثانيه فهو على ظاهرة نعم وفضل الله واسع يعطي جنتين ويعطي جنات فضل الله واسع يا أفن. نعم صلى الله إليكم الوالد يقول السائل هل تؤثر الذنوب على الإخلاص فلو أن رجلا له أعمال صالحة وجهود دعوية قد يكون فيها نفع للناس ومع ذلك له ذنوب يخفيها ويسترها ولازمة له ولكنه يعود ويتوب في كل مرة فهل تؤثر على الإخلاص في عمله وبركة عمله ونفعه للناس إذا لم يتوب منها فإنها تؤثر أما إذا تاب منها فإنها لا تؤثر بإذن الله نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل نجد في كتب العمة مثل الدرر السنية وغيرها أن العامية له أن يكثر المشرك بعينه دون الرجوع إلى العلماء فهل هذا مع وجوب عدم خوض العامة في مسائل تكفير المعين الله أنا ما رأيت الكلام هذا ولا أظن في الدرر السنية أن العام يكفر الناس ما يدري. ما أظن هذا موجود وإن كان موجود فله وجه آخر لا بد أن يشاهد أول الكلام وآخر الكلام والسياق نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل صليت إماما بالناس في صلاة العشاء لكن ربما يقال إن الأمور الظاهرة يكفر بها يعرفها الناس العوام وغير العوام مثل الشرك بالله الكفر بالله إذا سمعت واحد يكفر بالله او يسد لغير الله أو يذبح لغير الله تهت تحكم عليه بأمله العام يغير يستنكر هذا نعم أما الأمور التي تحتاج إلى علم إلى بصيرة هذه ليست نشان العوام نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل صليت إماما بالناس في صلاة الإشاء وأثناء التشهد الأول تذكرت أني على غير طهارة فانصرفت عن الصلاة واخلفت أحد المصلين يكمل الصلاة بعدي فما حكم صلاة المامومين وهل فعل صحيح؟ هذا محل خلاف بين العلماء ولو أنك مرتهم ينتظرون توضعت ورجعت إليهم أو مثل للي بعدك يبدا الصلاة من جديد لكان أحبط لو أنك مرتهم بالانتظار حتى تتطهر أو قدمت واحد يستأنف الصلاة من أولها يكون هذا حوق بلا شك وخروجا من الخلاف نعم أحمد الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل من وقع في شيء من المعاصي أو التقصير وهو حافظ للقرآن يكون مضيعا له ولم يعمل به يكون نق... يكون هذا نقص يكون هذا نقص فيه ويمحوه التوبة إلى الله عز وجل هم شرط حامل القرآن أنه يكون كامل معصوم لا يقع منه أخطأ يقع منه أشياء لكن يتوب إلى الله يتوب إلى الله والله يتوب على من تأث نعم أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل تزوج أخي امرأة قد مات زوجها ولها ابنة من زوجها المتوفى فهل يجوز لأبي أن يسلم على ابنة زوجة أخي التي توفي أبوها وتزوج أخي أمها أعجل السؤال يقول أحسن الله إليكم تزوج أخي امرأة مات زوجها مم. ولها ابنة من زوجها الذي توفي عنها فهل يجوز لأبي أن يسلم على ابنة زوجة أخي الذي توفي أبوها لا أم. أما زوجة أخي هل أن يسلم عليها لأن حليلة ابن أما بنتها أما بنتها أجنبية نعم السلام عليكم سماحة الوارد يقول السائل إذا بقي شيء من أثر الطعام في الفم هل يضر في صحة الصلاة إذا ابتلع هذا الأثر من غير إرادته إذا كان من غير إرادته فإنه لا أما إذا كان يبتلع هذا متعمدا فهذا لا يتناسب مع الصلاة يلفظه ولا يبتلعه لكن لا يبطل الصلاة لو تعمد بلعه ما ابطل الصلاة لكن الأولى أن يلفظه نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل امرأة لي من الأقارب تقول هل تستطيع السفر من بلد إلى بلد آخر من غير محرم لأنه لا يوجد لها محرم ووالدها إما غائب عنها أو لا يريد السفر معها واش تريد بالسفر وش السفر هذا غير يوجد لا تسافر بدون محرم وإذا لم يكن لها محرم تبقى في ولا تسافر إلى تتحصل على المحرم إذا كان السفر للحج لا يجوز إلا بمحرم ودرج عن النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الغزاة ليخرج مع امرأته إذا كان هذا في الحج فكيف بغيره نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل إنما ذكروا في الهجرة ذكروا في الهجرة من بلاد الكهر إلى بلاد الإسلام إذا لم تجد محرما وبقاوة في بلد الكهر يعرضها للخروج من الدين فإنها تسافق ولا بدون محرم يعني هذه ضرورة نعم السلام عليكم إليكم الوالد يقول السائل ما حكم اتخاذ الصور الفوتوغرافية للتقريرات أو جعلها في الصحائف والمجلات ما حكمه يقول أحسن الله ما حكم اتخاذ الصور الفوتوغرافية للتقريرات او جعلها في الصحائف والمجلات التقارير؟ لا كذا يقول مم. لا يجوز استعمال الصور إلا للضروره الضرورة القصوى كالصور للبطاقة الشخصية وجواز السفر الأمور التي يتوقف عليها مصالح الشخص وإلا تعطلت هذه ضرورة لا بس أما غير ذلك فلا يجوز استعمال الصور نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل جاءني ضيف وقدمناه للصلاة بنا صلاة الظهر نعم يقول أحسى الله جاءني ضيف وقدمناه للصلاة بنا صلاة الظهر فصلى ركعتين لأنه مسافر وقمنا بإتمام الصلاة فهل عملنا صحيح؟ لا بأس به هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيها غزوة الفتح لما صلى في مكة صلى الناس صلوا منهم المكيون وغيرهم قال يا أهل مكة اتموا لي أنفسكم فإن قوم سفر. نعم صلى ليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم إخراج المني بشحوة خوفا من الزنا أو اللواط لا يجوز على الاستمنة هذا الاستمنة ولا يجوز وقد أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى موعاد جث الشهوة بأمر إما الزواج وإما الصيام. وإما الصيام يماشر السباب إن استطاع منكم الباءة ذا يتجوج من لم يستطع عليه بالصوم لأن الصوم يخسر الشهوة ويضعي في الشهوة هنا أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما هو الواجب علينا كطالبة علم حول الأحداث الأخيرة التي حصلت في مقبرة البقية في المدينة النبوية السائل الواجب عليكم السائل في الإثلاح وما فيه الخير ومناقصة ولاة الأمور، مناقصة ولاة الأمور لمنع مثل هذه الحوادث وضبط الأمن وعدم تمثيل أهل الشر من تنفيذ شرهم، ناصحوا ولاة الأمور، نعم. الحسنى ليكم سماحت الوالد يقول السائل ما هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم اليهود في طريق فاضروهم إلى أضيقه؟ معناه اننا ما نمكنهم مع ساعة الطريق ما نمكنهم لوسط الطريق ما نمكنهم لوسط الطريق ما اذا كان الطريق واسعا اما اذا كان الطريق ضيقا فهذا الضروره لا, لا تمنعهم يمرون الطريق الضيق اما الطريق الواسع فلا يمكنون من كما انهم لا يمكنون من صدور المجالس لا يمكنون من صدر الطريق يعني هذا فيه اكرام لهم لا. أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل هناك فرق بين تفسير القرآن وبين تدبر القرآن التفسير هو التدبر لا لا لا لا. لا. أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الإسلام في إخياء الآثار الإسلامية لأخذ العبرة مثل غار ثور وغار خراء وخيمتي أم معبد وتعبيد الطرق للوصول إليها يعرف جهاده صلى الله عليه وسلم ويتأسى به جهاده صلى الله عليه وسلم يعرف من التاريخ من سيرته صلى الله عليه وسلم ومعرفة جهاد الصحابة و... والتابعين ومن جاء بعدهم يعرف بدراسه سيرهم كتب التاريخ أما الآثار فهذا شيء لم يفعله السلف ولم يبعثوها ولم يعتنوا بها ولم ينظموها ولا يترددون عليها لأن هذا فيه وسيلة إلى الشرك لانها إلى أخية ونظمت اعتقد فيها العوام تبركوا بها وحصل الشرك في الامه نعم شكرا عليكم الوالد يقول السائل بعض المشائخ عندنا ينهون الناس عن الصلاة في الجامع الذي فيه قبر الحسين وفي الجوامع التي فيها مقامات فهل نهيهم هذا صحيح أم أنه يخالف سماحة الإسلام والحرص على اجتماع الأمة الأمة لا تجتمع على ضلاله وليس من سماحة الإسلام الصلاة في المساجد التي فيها قبور قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور لا يقال هذا من سماحة الإسلام يعني هذا في خطر عن الإسلام والذين ينهون عن الصلاة فيها معهم الحق معهم الصواب نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل يقول بعضهم بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يطوف مع الناس على قبر زيد بن الخطاب وكان يقول لهم الله خير من زيد فهل هذا صحيح؟ قبح الله من قال هذه المقالة الشيخ محمد ما كان يطوف لقبر زيد بن الخطاب وإنما ينكر, ينكر عليهم يقول له لأنه ما يقدر على منعهم ما عنده سلطة فيقول الله خير من ذي ينفر عليه ولا يطوف معه من قال هذا في أي فتاة صلى الله عليه العافية هذا فريا نعم أسأل الله إليكم الوالد يقول السائل بعض الناس إذا نصحته يقول التقوى ها هنا ويشير إلى قلبه فهل فعله صحيح هذه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو فقي في عمله وفي قلبه وفي أعماله تقى القلب يظهر على الجوارح يظهر على الأفعال أما إذا ساءت الأفعال وقبحت فهذا دليل على فساد القلب أو ضعفه نعم أما أنك تفعل ما تشاء من المنكرات وتقول التقوى ها هنا تحسر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بغير تفسيره هذا من الخطأ والفرية على الرسول صلى الله عليه وسلم. لو طهر القلب وصار فيه ثقة لصلحت الأعمال والأقوال والمظاهر. نعم. ففساد الأعمال دليل على فساد القلب. نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل ورد أن التعزية تكون ثلاثة أيام فقط؟ قرود عن الرسول لا علم لكن كلام العلماء يقولون هذا لأنهم ينسون. لأن المصاب ينسى المصابي بعد ثلاثة أيام فلا تذكره بالمصيبة هذا يعني تعليم ما ذكروا دليل ذكروا تعليلا نعم. صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل هل أفتى فضيلتكم بجواز كشف المرأة في خارج السعودية وجهها في السفر أو في بلادها لا إن شاء الله لا أختي بهذا المرأة مسلمة في أي مكان تحتج في أي مكان لأنها مسلمة تتمثث بجينها في أي مكان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيث ما كن انتقوى الله امتجاب على المسلمة نعم الله, الله تعالى علم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه